وَاليتامى لا تحصروا حتى اذا بلغوا النكاح فان ان انستم منهم رشدا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم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 فارزقوهم منه وقولونهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريته ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلم انما ياكلون في بطونهم نارا انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آبائكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله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 ثمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُلَايَكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْأَنْفُسَ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما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 فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكال زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذوا له بهتالا وإثما مبينا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 ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِينُ مِيلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَن قُلُوبِهِمْ وَخُلِقَ الْإنسانُ ضعيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِلَّا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 الرجال قواموا على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهم ففضعوهن وهجروهن في المضاجع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 ما هكان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار للقربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب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 يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَرُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ولا جنبا الا عابري سبيل حتى ترتسوا وان كنتم مرضاه او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او جاء احد منكم من اللهط او لمستم النساء فلم تجدوا أَو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنفَتُمُ فَاتَّيَمَّمُوا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ وَارُمْ اسْمَعْ وَرَاغِنَا وراعنا ليّم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع ونظر ما لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزل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 من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من وَلَا ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب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 أجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يقتون الناس ناقيرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدع و. كفار بجهنم سعيرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من الرسول إلا ليطيع بإذن الله ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوا كفاستوفر الله فاستوفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم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 وَمَن يُطِع اللَّه وَالرَّسُول فَأُنَاك مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُنَاك مَعَ الَّذِينَ أَنْمَالَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ مِنَ النَّبِيِّ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 أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزنوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 وَانظُرْ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلَمَنِ اتَّخَذَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً وغفوراً وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَاضَ مَا كَثِيرٌ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 وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً حكيماً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 ولا تجادل، ولا تجادل عن الذين، ولا تجادل عن الذين يختان أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا فيما.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 وَإِن يَدْعُونَا إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لعنه الله وقال انا اتخذنا من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امننهم ولا امرنهم فلا يبتكن ما اذانا ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 وكان الله بكل شيء محيطاً ويستفتونك في النساء قل لله يفتيكم فيهن وما يتلا عليهم في الكتاب فيه تمن النساء إلا تلا تؤتونهن إلا تلا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحون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 والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد أضل فقد أضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زدادوا كفرا ثم زداد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 أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا هلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيمة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 Wallahu bikul şeyin alim